وَكَفَّ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزِيزًا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنَ الصَّيْصِيَةِ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ وَقَذَ فَ فِي قُلُ بِهِمُّعبَ فَريقًا تَقُتُلونَ وَتَأسِرونَ فَريق وَأَورَتَكُمْ أَْضَهُم وَذَارَهُم وَأَمولَهُم وَأَرضَ لَم تَطَُهَا وَكَانَ اللهَّهُ عَلَ كُل لِشَيءِ قَدير يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَذْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا وَإِن لا تُرِيدُنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يضعف يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا